فكيف إذا أصابتهم نصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولا zendin ya'lamu Allahu ma fi kulubihim sa'adzi anhum wa'izhum wa qul lahum fi ansusihim qawlan baliga fama illa Allah إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سنة لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما